الباب الثاني في العالم في نفسه ولا الحديث في ذكر تلك الآداب اؤكد على أن هذه الآداب ليست خاصة بالعلماء بل هي عامة كل ما ذكره رحمه الله تعالى هو عام يشمل العالم ويشمل طالب العلم وكذلك يشمل عامة المسلمين ولكن اتاكد الشأن فيه طلاب العلم ويتأكد كذلك في العلماء قال ووقفنا عند الأدب الثاني معامله الناس بمكارم الأخلاق من طلاقه الوجه وابشاء السلام واطعام الطعام إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى هذا النوع من الأدب يتعلق به بحقوق الناس حيث ذكر الادبين السابقين السادس والسابع ما يتعلق حقوق البالي جل وعلا سادسا يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وضواحي الاحكام وعرفنا كانه يشير إلى الواجبات وهي مرتبة المقتصدين ثم الادب السابع أن يحافظ على المندوبات وهي النوافل الشرعيه قوليه وفعليه وعرفنا أنه يشير إلى المرتبة الثانية وهي مرتبه أي مرتبه قلنا المرتبه السابقه مرتبه المقتصدين وهذه المرتبه مرتبه السابقين للمراتب ثلاثه ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله لما ذكر ما يتعلق به بحق الله تعالى من الواجبات والمندوبات ومن حق الله تعالى مراعاه حق نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بحقوق الناس وذكر العنوان العام معامله الناس بمكارم الأخلاق معامله مفاعله عامل يعامله معاملة عاملته معاملته اذا هو مصدر عامله كقاتل يقاتل مقاتله وقيتالا وقيتالا والعمل عام في كل فعل يفعله يعني هو بمعنى الفعل أو أنه قريب منه اما مترادفان وإما متقاربان والمراد هنا بي وعمله الناس بمكارم اخلاق المعاشره والتعاشر سمى العشره اسمه بالكسر العشره وهي المخالطه مخالطه الناس والمكارم جمع مكرمه بضم الراء مفعوله وهي وحده المكارم اسم من الكرم اسم من من الكرم وكذلك فعل الخير مكرما أي سبب الكرم أو التكريم يعني ذاته فعل الخير يسمى كرما وكذلك السبب المفضي اليه قال في اللغه في قال قال, قال أهل اللغة الكرم ضد اللؤم هكذا عامه المعاجب تعرف الكرم بانه ضد اللؤم يكون في الرجل بنفسه وان لم يكن له ابا والمكرمه فعل فعل كرم هكذا قال الفتاج ونقله عن عن غيره اذا muamalat alnas bi الأخلاق alakhlaq bi makarim alakhlaq الناس mu'asharat alnas bil'ishr الأخلاق ما يقابل سيء الاخلاق ان يذ نكونا يكونان متقابلين قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث عشر من 40 كتابه جامع العلوم الحكم عن ابي ذر ومعاذ بجبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقل الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وخالق الناس خالق هذا فعل أمر يدل على أن اصل هذا الباب قائم على على الوجوب وخالق الناس عام كما قال المصنفون معاملة الناس بمعنى انه يعامل العالم العالم وكذلك يعامل من هو دونه بل قد يعامل الفاسق كذلك ببعض ما قد سيأتي بخلق حسن قابل الخلق السيئ اذا وخالق الناس بخلق حسن هذه الجمله يكاد ان يكون اخذها المصنف رحمه الله تعلى فعبر به الناس بمكارم الأخلاق قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن هذا من خصال التقوى هذا من خصال التقوى يعني من اعمال التقوى أو من الاسباب المؤديه الى ولا تتم التقوى الا الا به كما إذا قيل من خصال الإيمان حينئذ لا يتم الإيمان إلا, الا بهذه الخصال لانه جزء الايمان شعب ولا, ولا يتم الإيمان الا به هذه الشعب وعرفنا ان التقوى اذا افردت صارت مرادفه للايمان تقوى إذا افردا صارت مرادفتا للي للايمان يعني بمعنى بمعنى الايمان كما أن الإيمان اذا اطلق دخل فيه الإسلام كذلك إذا اطلقت التقوى صارت بمعنى الايمان والإسلام والاسلام وقوله خالق الناس بخلق حسن هذا من خصال التقوى ولا تتم التقوى حينئذ إلا بمكارم الاخلاق حينئذ من لم يكن ذا مكارم يكون قد نقصت عنده التقوى وإذا نقصت التقوى حينئذ نقص الإيمان هذا الذي يدل عليه حديث قال ولا تتم التقوى الا به ثم قال وانما افرده بالذكر لان الحديث اتق الله حيث ما كنت ثم قال وخالق الناس اذا من عطف الخاص على العام لان قوله اتق الله هذا عام حينئذ يدخل فيه ما بعده وإنما خصه لمزيه وإنما افرده بالذكر للحاجة إلى بيانها وهذه قاعده عام في كل خاص يعطف على عام كذلك اما للاهتمام به واما لخصيصه تتعلق به دون دون غيره وإنما افرده بالذكر للحاجة الى بيانه وهذه الحاجه عبر عنها رحمه الله تعالى بقوله فإن كثيرا من الناس يظنون أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده فنص له على الامر بذلك يعني قد يغفل بعض الناس بل كثير قد يغفل كثير من من الناس عن حقوق العباد بحجه اشتغالهم بحقوق الله عز وجل فراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين بهذا التنصيص على أن من التقوى الاهتمام به بحقوق الناس وأدائها اذا ثم حقان حق لله وحق لي لعباد الله تعالى لا تتم التقوى إلا بالاجتماع الحقين لن تتم التقوى إلا بالاجتماع الحقين قال فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده فنص له يعلم معاذ على الامر باحسان العشرة للناس هذا تفسير لمكارم الاخلاق انها احسان العشره للناس ولذلك عرفنا ما سبق بكونه بان المراد به المعاشرة وهي المخالطه خالطة الناس لأن الذي يحتاج الى مخالطه الناس لابد أن يعرف كيف يخالط الناس على الوجه الشرعي قال فنص له على الأمر باحسان العشرة للناس فانه كان قد بعثه الى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا ومن كان كذلك يعني من كان في هذه المرتبه وهذه المنزلة فانه يحتاج إلى مخالقه الناس بخلق حسن ما لا يحتاج اليه غيره مما لا حاجه للناس به ولا يخالطهم كان الناس على مرتبتين منهم من ثم حاجه لمخالطه الناس حينئذ لا بد من المخالقة به بالخلق الحسن ومنهم من قد لا يحتاج للناس يعني يستطيع ان ينفك عن الناس وينعزل عنهم حينئذ قال لا يحتاج الى شيء من ذلك فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا معلما ومفقها وقاضيا اذا لابد ان اختلط بالناس هذه مرتبة العالم حينئذ يحتاج الى ماذا إلى التنصيص على, على ذلك ولذلك نص عليه صلى الله عليه وسلم قال وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانكاف على محبته وخشيته وطاعته اهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها هذا من يعتني بحقوق الله عز وجل وكثيرا ما يغلب عليهم ماذا عنايه بي بحق الله تعالى ويقع عندهم تقصير إما بالكلية واما على جهتي ويقع عندهم خلل اما على جهتي الكل واما على جهه البعض فيما يتعلق بي بحقوق الناس قال والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا يعني قليل في, في الناس لا يقوى عليه الا الكمل من الانبياء والصديقين يعني جمع بين بين اداء الحقين لانه قد, قد يحصل تعارض كثيرا في نظر الناظر واذا كان كذلك هل يجب حق الله تعالى على حق الناس والذي يقوى على الجمع بين الحقين بحيث لا يؤثر أحد الحقين على الاخر هذا عزيز لانه يحتاج إلى الى فقه ويحتاج الى نفس عالية اذا الجمع بين الأمرين هذا عزيز ولا يفهم من ذلك أن يترك وانما يجاهد بي بقدر استطاعتي قال والجمع بين قيامي بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه الا الكمال من الانبياء والصديقين وقال الحالث المحاسبي ثلاثه اشياء عزيزة أو معدومه عزيزه من العزه بمعنى القله والندره أو معدومه يعني لا وجود لها ذكر هذه الثلاثه بقوله حسن الوجه مع الصيانه يعني طلاقة الوجه مع صيانه الوجه جمع بينهما عزيز وحسن الخلق مع الديانه يعني يجمع بين حقين الديانه المراد بها حق الله تعالى وحسن الخلق هذا حق الناس الجمع بينهما عزيز وهذا الشاهد من من كلامه رحمه الله تعالى وحسن الاخاء مع الأمانة هذا كذلك عزيز أو, أو معدوم فهذه الامور الثلاثه اما انها لوجد لها واما انها عزيزه بمعنى انها قليله هذا في زمن حاله المحاسبه وهو كذلك في زمن ابن رجب الله تعالى وذكر المصنف رحمه الله تعالى معامله الناس والنبي من الاخلاق أي أن يتحلى العالم وكذلك من دونه بمكار من الاخلاق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه بذلك حينئذ نكون من العمل بالعلم وعرفنا أن الاداب التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى كغيره هي داخلة في جملة العمل بالعلم وإنما يذكر جملة من الاداب التي قد يغفل عنها بعض طلاب العلم أو بعض العلماء فينشغل مثلا بالعلم دون دون ان ينظر فيه في هذه المسائل ولذلك تذكر على جهه التنصيص والا قد يقال العالم يعلم ان مكارم الاخلاق منها طلاقة الوجه ومنها افشاء السلام ومنها اطعام الطعام اذا لماذا يذكر ذلك نقول هذا من باب التذكير فحسب قال ابن قيم رحمه الله تعالى وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى خذ العفو جمع النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ثلاثة أشياء خذ العفو وأمر واعرض اذا ثلاثه أوامر وكل امر اصل فيه إنه لي للوجوب قال جعفر بن محمد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وليس في القران ايه اجمع لمكارم الاخلاق من هذه الايه وليس في القران ايه اجمع لمكارم الأخلاق من هذه الايه لانها عمومات خذ العفو اذا هذا عام وامر بالعرف وكذلك واعرض عن الجاهلين اذا العموم هو الذي يدل على ماذا على التعميم في الافراد في الاحاد لما كان كذلك صارت صارت جامعه وانما الجمع الذي يعنى به من جهة أخرى الجمع بين هذه الامور الثلاثه العفو وكذلك خذ العفو وامر بالعرف العرف وكل معروف وكذلك العراض عن عن الجاهلين ليس في القران آية اجمعوا لمكارم الأخلاق من هذه الايه قال ابن القيم قد ذكر أنه لما نزلت هذه الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذا يعني استفسارا لي معنى الايه قال لا أدري حتى اسال فسال ثم رجع إليه فقال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطيه من حرمك وتعفو عمن ظلمك هذا جزء كذلك من الايه وليس كل الايه قال عبد الله بن الزبير أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من اخلاق الناس خذ العفو مراد بالعفو هنا ماذا العفو المتعلق بباخلاق الناس وقال مجاهد يعني خذ العفو من أخلاق الناس واعمالهم من غير تخصيص من غير تخصيص قالوا خس يخص من باب ضرب اذا خف وزنه فلم يعادل ما يقابله يعني من غير نقص مثل ماذا قال مثل قبول الاعذار هذا من أخذ العفو مثل قبول الأعذار يخطئ فيعتذر تقبله ولو كان في ظاهره أنه يعني لم يكن كذلك علين تقبل هذا العذره فاخذ ذلك لا يكون على وجه الاستقصاء وانما ما دام انه قد اعتذر فاقبل عذره ولو كان في النفس منه شيء ولو كنت تظن انه كاذبا كذلك في, في اعتذاره مثل قبول الأعذار والعفو والمسهله وترك الاستقصاء في البحث ان لا تستقصي وراءه هل هو صادق ام لا هل هذا على وجهه ام لا والتفتيش عن حقائق بواطنهم اي خذ الميسور من اخلاق الرجال ولا تستقصي عليهم خذ الظاهر وما ابدوه لك واكتفي به هذا المراد به حينئذ يسريح القلب ولا يتتبع الناس في بواطنهم وماذا اراد بي هذا دون دون ذاك قال وقال ابن عباس خذ ما عفا لك من اموال هذا وجه اخر الاول مقدم ولا مانع من ان يشمل القول الثاني يعني متعلق العفو المراد به هنا ما يتعلق به الأخلاق خذ العفو أي من أخلاق الناس لا تستقصي عليه واكتفي بما اظهرهم فإن كان فيه نقص فاكتفي به ان كان فيه كمال حينئذ جاء علاء على وجهي قال ابن عباس فيه قول آخر خذ ما عفا لك من أموالهم وهو الفاضل عن العيال عفو المال ما يفضل بعد بعد النفقه اذا خذ العفوه اي ما زاد عن أموالهم وهذا يحتمل انه داخل فيه لكن الايه في ظاهرها انها متعلقه بمكارم الأخلاق وذلك معنى قوله تعالى ويسالونك ماذا ينفقون قل العفوه يعني ما زاد عن هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذه والقول الاول اظهر ولا مانع ان يحمل على, على الثاني اذا خذ العفو والمراد به ما عفا من اخلاق الرجال ولا تستقصي عليهم ثم قال تعالى واامر بالعرف عرف مصدر دخلت عليه ال فيعم كل معروف وان اذا المعروف مرده ما ماذا ما عرفا من جهتي الشرع وما عرف من جهه الطبع وما عرف من جهه العاده وما عرف من جهه العقل يعم اولى اقول هذا يعم قد يكون العرف ما عرف من جهه الشرع وهذا لا اشكال فيه في وجوب الاخذ به لانه يكون اما واجبا واما مندوبا واما مباحا وقد يكون العرف ماخوذا من جهه العاده كذلك عنئذ كذلك يؤمر الانسان به باخذ كما مر معنا قال واامر بالعرف وهو كل معروف كل معروف واذا كان المراد به العرف الشرعي عينئذ اعرف العرف واعرف المعروف هو توحيده جل وعلا لاننا عرفنا ان المعروف المراد به الواجبات والمندوبات واذا كانت الواجبات من ما يتعلق بحق الخالق جل وعلا ومما يتعلق به بحق المخلوق واعلى ما يتعلق بحق الخالق جل وعلا هو توحيده جل وعلا اذا خذ العفو وأمر بالعرف وهو كل معروف قال ابن القيم واعرفه التوحيد اهو كذلك ثم حقوق العبوديه بعد ذلك وحقوق العبيد اذا التوحيد أعرف المعروف ثم يأتي بعده ما يتعلق بحقوق العبوديه ما يتعلق بالله عز وجل ثم ياتي بالمرتبه الثالثه ما يتعلق به حقوق العبيد فهي على هذه المراتب الثلاث. ثم قال واعرض عن الجاهلين اعرض عن الجاهلين عن كل جاهل سواء كان جاهلا جهلا بسيطا أو كان جاهلا جهلا مراكبا هنا تدل على على العموم لانه اسم فاعل جمعه والدخل على اسم الفاعل هذه موصولة وهي من صيغ العموم وكذلك يعني اذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه إذا جهل عليك الجاهل فلا تقابله بالجهل وانما الواجب في شأنه أن تعرض عنه يعني اذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه كقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعلى هذا فليس بمنسوخه قال بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه اعراض مع اقامه حق الله عليه بمعنى أنه إذا اعرض عنه ليس المراد انه الا يعطيه حقوقه حق المسلم على المسلم ست وزياده على ذلك اذا يعرض عنه مع المحافظة على ماذا على حقوقه وانما المراد بالاعراض على جهه الخصوص أنه إذا تسفه عليه عنيد لا يقابل بذات السفه قال ولا ينتقم لنفسه وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم يعني جمع بين هذه الامور الثلاثه حينئذ يكون مما يتعلمه طالب العلم والعالم ماذا يتعلم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مجرد علم فحسب أم أنه يعمل بذلك لا شك انه ينبغي أن ان يعمل به بذلك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بهذه الآية وقد عمل بها كذلك مما يتعين على طالب العلم أن يكون كذلك وكان خلقه صلى الله عليه وسلم على ما جاء به الكتاب قال أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خنقا احسن الناس على بابها على بابها يعني اكمل الناس حسنا في في الاخلاق هل يساويه أحد الجواب لماذا لان افعل التوظيف على بابها فإذا كانت على بابه يعني لا يساويه أحد فضلا عن يكون احسن منه كذلك زيد اعلم من عمرو اذا عمرو هذا ليس مساويا لزيد في العلم فضلا عن يكون اعلم منه بل عمرو زيد زيد أعلم من عمرو زيد مطلقا في العلم اكمل من, من عمرو فلو يساويه فضلا عن أن يتعداه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس قولا فان لا يساويه احد البتة بل جعل ابن قيم كما مر معنا ذلك من آيات النبوة من المعجزات التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق أن البر هو حسن الخلق وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثمين البر واث متقابلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق ففسر ماذا البر بحسن الخلق ومعلوم ان البر مرادف للايمان ومرادف للاسلام اذا اطلق البر دخل فيه الايمان والاسلام واذا اطلق الايمان دخل فيه البر كذلك حينئذ لما فسر البر هنا بحسن الخلق دل على ان الدين حسن الخلق كما مر معنا بدل ذلك على أن الدين ولذلك فسر قوله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم لعلى دين عظيم قال مجاهد وغيره من السلف بل كثير من السلف على على هذا المعنى وانك لعلى خلق عظيم اي لعلى دين عظيم فالخلق الحسن ومكارم الأخلاق هذه مقابلة مقابله للدين بل الدين هو هو الخلق قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس فقابلا قال ابن القيم رحمه الله فقابل البر بالاثم يعني هما متقابلان كانه قال الطاعه والمعصيه والطاعه يدخل فيها الإيمان ويدخل فيها الإسلام كما يدخل فيها البر وأخبر أن البر حسن الخلق والاثم حواز الصدور حواذ حواز في وجات يقال بتجديد ازاي ويقال كشداد حواز حواز صدري يعني محز فيها وحك ولم يطمئن عليه القلب جمع حاز وهي الامور التي تحز في القلوب وتحك فيها وتؤثر كما يؤثر الحز فيه الحزن المراد به القطع هذا الاصل والشيء المؤثر فهنا اذا حواز او حواز صدري أو القلوب ما يحق فيها ما يؤثر يعني ما يقع في قلبك من هذا الشيء من قول أو, او من الفعل فاستف قلبك هنيذ يدلك على الاثم من عدمه قالوا هذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله هكذا قال المقيم رحمه الله تعالى يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق يدل على ماذا ويقابله كذلك بالاثم دلل دلل على ماذا على ان حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الايمان وشرائع الإسلام قابل بين النوعين بمعنى أنه يدخل فيه الباطن ويدخل فيه الظاهر لان اعمال الشريعه او ما جاءت به الشريعه اما أن يتعلق بظاهر البدن وإما ان يتعلق به بالقلب الإسلام اعمال الظاهر والايمان اعمال اعمال الباطن البر شامل النوعين وحسن الخلق ذلك شامل شامل النوعين بل كقاعد عام كما قال شيخ الاسلام رحمه في الإيمان فاليمان كبير ان هذه الالفاظ كلها مترادفه البر والتقوى والايمان والإسلام إذا إذا اطلقت متى نفرق بينها إذا حصل اجتماع بينها قالوا هذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وقال أيضا الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين إذا كان الدين هو الخلق فهنيذا من زاد عليك في الخلق فزاد عليك بماذا في, في الدين قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الأخلاق للمؤمني قوة في لين يعني ليس المراد الذي هو الابتذال يبتذل نفسه للناس لا قوه في الحق قوه في التعامل مع الناس لكن في في لين وحزم في دين وايمان في يقين وحرص على العلم واقتصاد في النفقه وبذل في السعه وقناعه في الفاقة ورحمة للجمهور واعطاء في كرم وبر في استقامه يعني لابد من اجتماع الأمرين فإذا كان الأمر كذلك يجعل الانسان أنه يتعين عليه أن يعرف هذه الأخلاق على على جهه الخصوص متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما في اطعام الطعام قد يكون محمودا وقد يكون مذموما وكذلك طلاقة الوجه قد تكون محمودة وقد تكون مذمومه والوسط هو المراد به وجهه الشرع وهذا الذي عناه الحسن رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف امثله لمكارم الاخلاق بعدما قعد قاعده معاملة الناس بمكارم الاخلاق ولو وقف إلى هنا لكفى لكن اراد ان ياتي ابي بامثله وهذه الامثله ينظر فيها بي بحسب ما جاء به به الشرع وكلها مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى جاءت بها الادله من الكتاب والسنه قال من طلاقه الوجه من طلاقه الوجه من هذه ما هي ما نوعها ها تعبير او بيانيه يحتمل لكن الظاهر انها بيانيه لانه ورد يبين المراد بمكارم الاخلاق هذا احسن ولو قيل بانه بعض مكارم الاخلاق طلاقه الوجه كذلك الاباس بعض مكارم الاخلاق طلاقه الوجه لكن جعلها بيانيه احسن واقرب من طلاقه الوجه طلاقة الوجه يعني يكون الوجه طليقا يقال رجل طلق الوجه طلق على وزن فاعل طليق فعيل لهما مجاز وطلاقه كذلك رجل طلق الوجه أي فرح ظاهر البشري وهو طليق الوجه يعني يعبر فيه بالتعبيرين قال ابو زيد متهلل بسام متهلل بسام يعني طليق الوجه المراد به متهلل بسام وهو طليق اليدين يعني يطلق اللفظ ب بالوجه مضافا الى طلق والطليق وكذلك اليدين ويقال هو طليق اليدين بمعنى السخي يعني يده طليقه مطلقه ليست مقبوضه ضد القبض بخل القبض وهذه طليقه بل يداه موصوتتان كما جاء في النص قال والبش والبشاشه طلاقه الوجه فيعبر عن ذلك بالبشاشه وهي طلاقة الوجه أن يكون متهللا بساما ويقال رجل هش بش وبشاش طلق الوجه طيب وقد بششت بالكسر أبش بالفتح بمعنى واحد ب بمعنى اذا من طلاقة الوجه المراد بها البشاشه والمراد بالبشاشه أن يكون متهللا بساما لا يكون عابسا إلا في موضع يترجح فيه العبوس دون دون غيره قال البخاري في صحيحه باب التبسم والضحك يعني بوب ليه تبسم والضحك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أهل اللغة تبسم مبادئ الضحك لانه ذكيل متهلل متبسم اذا هذه من مكان من أن ان يري الناس أن يقابل الناس بماذا بالبسمة اذا دل ذلك على أن هذا من مكان الأخلاق هل جاء به النص او لا قلنا نعم جاء به النص بمعنى أنه مما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بواب البخاري باب التبسم والضحك يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين بناء على أن ثم فرقا بين التبسم والضحك قال الحافظ ابن حجر قال اهل اللغة التبسم مبادئ الضحك اذا هو غيره إذا كان تبسم مبادئ الضحك يريد صار صار غيره والضحك بصاط الوجه حتى تظهر الاسنان من السر يعني زيادة مبالغه كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقه والا فهو الضحك اذا تبسم قهقه ضحك إن كان, ان كان مجرد قال هنا ان كان مجرد ظهور الاسنان فهو تبسم ان كان معه صوت يسمع عن بعد حينئذ صار قهقه الا لم يكن كذلك فهو الضحيك فهو, فهو الضحيك قال فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقها وإلا فهو الضحك وإن كان بلا صوت فهو التبسم اذا فرق بين هذه الانواع الثلاثه وتسمى الاسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والانياب وما يليها وتسمى كذلك النواجذ قال العيني التبسم ظهور الأسنان عند التعجب بلا صوت بلا بلا صوت وان كان مع الصوت فهو إما بحيث يسمع جيرانه املا لعل جيرانه المراد به من كان قريبا منه لعله هكذا ليس جيرانه البيت الاخر هكذا الذي يظهر قال فهو اما بحيث يسمع جيرانه املا فإن كان فهو القهقه وإلا فهو الضحك قال وقال اصحابنا الضحك أن يسمع, أن يسمع هو نفسه فقط والقهقه ان يسمع غيره والتبسم لا يسمع هو ولا ولا غيره اذا من حاصل النقلين عن اهل اللغه ان ثم فرقا بين التبسم والضحك والقهقه الا لم يكن صوت ومجرد ظهور بعض الاسنان هذا يسمى تبسما ان كان ثم صوت ويسمع نفسه فقط أو من كان بجواره فهو الضحك والا ان زاد على ذلك فهو القهقه والثالث هذا مذموم من جهه الشرع والعقل ثم روى البخاري عن جرير رضي الله تعالى عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رااني إلا تبسم في وجهي اذا طلاقه الوجه هذه من سيمى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من مكارم الاخلاق ولا رااني الا تبسم اذا لا ينفكوا عن رؤيته لجرير الا وقد تبسم صلى الله عليه وسلم في في وجهه وروى مسلم كذلك عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط المستجمع المجد في شيء القاصد له واللهوات جمع لهات وهي اللحمة الحمراء المعلقه على الحنكي قاله الاصمعي وقولها رضي الله تعالى عنها إنما كان يتبسم يعني هذا في حصر ام لا فيه حصر بمعنى انه ناثي للضحك إنما كان يتبسم لانه له حكايه جرير السابح حكايه خاصه بمعنى انه واقعة عين يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه لا مع غيره واما حديث عائشه في هذه صفة عامه واضح فهناك قد يقال بانه لا ينافي الضحك في غير ملاقات جليل وأما في حديث عائشه فهو حكايه عامه بمعنى انها حكت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل عبرت بصيغه تدل على على الحصر بمعنى أن ان الضحك بهذه الصيغه منفي أو مثبت قم منفي وهذا يعتبر منفيا قولها إنما كان يتبسم لا ينافي هذا ما جاء في الحديث الآخر قال ابن حجر أنه ضحك حتى بدت نواجذه لأن ظهور النواجذ وهي الاسنان التي في مقدم الفم أو الانياب لا يستلزم ظهور اللهات بمعنى أن الضحك في اوله لم تعنيه رضي الله تعالى عنها وإنما عنا اصبه معينه وهي ان يفتح فمه حتى ترى لहाته هذا ممنوع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يفعل من جهة أهل الكرم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر من مجموع الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم لا يزيد على على التبسم وربما زاد على ذلك فضحك لكن دون ان ترى لهواتي كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها أو يقال بانه اول مراتب الضحك قال والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الافراط فيه لانه يذهب الوقاره والمكروه من ذلك يعني عبر عنه بحكم شرعي وهو وهو الكراهه وهو كراهه انما هو الاكثار منه أو الافراط فيه لماذا لانه يذهب الوقار الهيبه والمكانه والجلال هذا الذي يكثر من الضحك تذهب وقال ابن بطال والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك بمعنى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامران والاكثر هو التبسم دون الضحك حينئذ ما الذي ينبغي أن يلازم هو التبسم دون دون الضحك لكن هذا في تحجيره لانه اذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما ولو كان قليلا ولذلك قلنا القاعدة في, في التأسي أن ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان فعله على قلة فعل على قلة وان فعله على كثرة فعل على على لا يجعل الكثير قليلا ولا يجعل القليل كثيرا يعني ما جاء خاصا حينئذ نفعله على جهه الخصوص ومتى جاء عاما نفعل على جهه العموم لأن كل منهما ثبت وإذا ثبت حينئذ صار شرعا صار تاسبه من جهه الشرع فترجيح احد النوعين على الاخر هذه طريقه ليست محموده وان كان يذهب اليها كثير من اهل العلم ومثلها وقريب منها العصر الذي هو في تعدد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار مثلا كافتتاح الصلوات جاء كذا وجاء كذا داخله هل نجمع بينها ونقول تارة يفعل هذا وتارة هذا الا ما غلب على الظن أنه يفعله في النافله كقيام الليل وما عداه فيتسوي فيفعل هذا تارة وهذا تارة أو نرجح قولا لاهل العلم منهم من يرجح صيغه واحده ويلتزمها ومنهما من يجعل الامر واسح بحيث يفعل تارة هذا وتارة ذلك ان التنويع هو الـ هو الـ هو, الـ هو الاصابه للسنه بمعنى ان ما فعله النبي صلى الله لا يهجر واذا كان كذلك حينئذ يفعلوه على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه درجات التاسى دون ان ينظر في شيء دون دون شيء ولذلك نقول القاعده العامه ما فعله النبي صلى الله عليه أو عن الصحابه انه على جهه القصص حينئذ لا يعمم بل على على جهه الخصوص تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه فعل الصحابه اذا كان مما له حكم الرفع او انه له اجماع الاخر هينئذين وكان مشروعا هينئذين يكون التأسي في الخاص بالخاص والعام بالعام الانعكاس هذا يسبب خللا في بالتأسي قد يفضي إلى الوقوع في في البدعه وذكرنا لذلك امثله فيما فيما سبق فقول ابن بطال هنا والذي ينبغي أن يقتدى به من فعل ما واظب عليه من ذلك هذا فيه في نظر حيث الاطلاق لأنه إذا كان كذلك صار حكم الضحك ولو يسير صار كراهه على ما ذهب اليه ابن حجر سلامكروه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين يذني من تعس به بذلك او حصل له شيء من ذلك وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي انكاره البتة ولذلك نقول كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي الترفع عن فعل ولذلك ذهب بعض اهل العلم أن من الدناءة القرض والاستقراض هذا ليس بصواب لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض اذا جنس القرض ليس مذموما وانما يكون النظر باعتبار من باعتبار المقترض منه هل هو ذا منة ام لا انه يكون في النظر فإذا كنت تقترض من شخص فحكم القرض من حيث الدناءه ونحوها باعتبار الشخص الذي تقترض منه ان كنت تثق فيه من حيث أنه لا منة لا يمن ولا إلى آخر ما يمكن أن يكون فيه اثر عليك هذا لا اشكاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض فاما إذا كان ثم منة أو تخشى منه شيئا من ذلك حينئذ جاءت الدناءه وجاء النقص من هذه الحيثيه أما اطلاق ذلك فهذا ليس بحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض حينئذ لم يكن معيبا لذاته وانما يعتبر معيبا ليه لامر مفك ولا شك أن من اقترض من النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور العاقل انه يمتن بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وروى مسلم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر ابن سمره اكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبحه حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فياخذون في امن الجاهليه فيضحكون ويتبسموا صلى الله عليه وسلم تبسم اذا الشاهد بقوله يتبسم يضحكون ويتبسم يضحكون ويت... اقرهم اولى اقرهم اقرهم اولى اقرهم اذا كيف قال بانه ينبغي الا يضحك النسقل هذا ليس بصواب ما ذكر ابن بطال السابق ليسبي ليس بمحله ليس في فيضحكون ويتبسم وتركهم على ذلك إذا لا تمكن على من يضحك وهذا لا لا ينبغي ما دام النبي الصحابه يضحكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ان تتعسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا باس أن, ان يضحك الاخر وتسكت عنه كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم فيسعك مواسعه عليه الصلاة والسلام قال النووي في هذا الحديث فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر يعني من السنة أن يبقى من يصلي الفجر في مصلاه قيل في المكان الذي صلى فيه يعني ركع وسجد وقيل في مصلاه اي في في المسجد والاول اظهر الا في مصلاه وثانيا حتى تطلع الشمس اذن هو مغيَّر بمعنى انه جُعل له ابتداء وانتهى منذ ان انتهى من الصلاه الى أن تطلع الشمس ولم يذكر انه يصلي ركعتين انما بقي على على هذا وهذا هو السنه واما حديث الركعتين والصلاه الاشراق هذا حديث ضعيف فعين هذه تعتبر من من السنن واذا كان كذلك فالعصر التاسيبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم يكن عذر الا اذا كان ثم عذر للشخص ولا يبقى هذه تارك السنة لا لا عليه قال القاضي هذه سنه كان السلف وأهل العلم يفعلونها ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس يعني لا لا يعلمون فيها لا يدرسون لا يكون وقت تدريس لكن لو احتاجوا لوقت تدريس لا اشكال في هو من من الذكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في هذا الوقت بالدعاء والذكر وكذلك ما يتعلق بما بما ذكر في الحديث انهم كانوا يتحدثون عند صراصنا في أمور الجاهليه في امور يعني حصل وحصل لا آخر ما قد يذكر قال وفيه الجواز فيه جواز الحديث باخبار الجاهليه وغيرها من الامم يعني ما حصل له هو أو ما حصل لي سواه من الحروب وانحدادك بمكان في بعاد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على جهه العموم على جهتي العموم ولا يدخل فيه ما قد يفعل بعض الناس ان قد يتكلم على خصائصه من زنا ونحو ذلك فعلت وفعلت الاخ هذا لا يجوز شرعا اذا ستره الله عز وجل فليس نفسه اذا تاب, تاب الله عليه ولا يبقى يجلس مع الناس في محاضرات او بجمعه يقول كنت اشرب الخمره كنت فحت كنت الى اخوه هذا مما ينبغي ستره ولا يجوز كشفه البتة وانما امور عامه تتعلق به بأمور الناس قال وفيه جواز الضحك اذا فيه جواز الضحك والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامه اوقاته وهذا كما ذكرنا سابقا يعني ينظر فيه بأنه على وجه القله لا يكره ولا اشكاله فيه اذا كان على وجه الندره واما اذا كان عاما كثيرا فقد خالف اكثر اوقات صلى الله عليه وسلم عموم احواله التبسم اذا يكون متاسما لا يجعل خاص عاما ولا العام خاصا قال قالوا ويكره اكثار الضحك وهو في أهل المراتم والعلم اقبح والله اعلم هنا النووي رحمه الله تعالى ادق من عبارة ابن حجر ابن حجر قال والمكروه جزم بالكراها هنا قال وقالوا ويكره يعني نسبه الى الى غين لماذا لن يحتاج الى دليل يدل على كراهه الضحك وليس فيه دليل ليس فيه دليل واضح بين هل فيه نهي هذا يحتاج الى الى قال ابن القيم في الزاد كان جل ضحكه التبسم بل كله تبسم يعني على تاويل الضحك بان مرده الى التبسم وهذا التاويل فيه شيء من من التكلف والا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان مبادئ الضحك ليس تمام الضحك واقصد ضحك وإنما اوله ومبادئه وكان اكثر احواله التبسم هذا الذي يظهر من السنه قال رحمه الله تعالى فكان نهايه ضحكه ان تبدو نواجدهم وكان يضحك مما يضحك منه يعني ثم شيء يضحك وشيء لا يضحك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مما يضحك منه الناس لا يضحك في محل لا يضحك منه ان هذا مراده وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويسندر قال وللضحك أسباب عديده هذا أحدهم يعني يضحك مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويسندر يعني أمر نادر أن يقع من الناس واشبه ما يكون به ما يسمى بالنكته مثلا قل هذا مما يستدعي الضحك احيانا حين يذق هذا يتعجب منه كيف حصل هذا فيضحك لا اشكال فيه كذلك من الأسباب الثاني ضحك الفرح يفرح فيضحك وهو أن يرى ما يسره أو يباشره والثالث ضحك الغضب وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه وسببه تعجب الغضبان مما اورد عليه الغضب وشعور نفسه بالقدره على خصمه وانه في قبضتهم وقد يكون ضحكه لملقي نفسه عند الغضب وعراضه عمن اغضبه وعدم اكتراثه به اذا ثلاثه أسباب هي مقتضيه للضحك اولا لما يتعجب منه ويستندر ثانيا يضحك الفرح ثالثا ضحك الغضب وهذا الثالث ما رايناه ما والثاني هذا هذا موجود اما ضحك الغضب الله اعلم به وقال ابن قيم رحمه الله تعالى كذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود فانه وسط بين التعبيس والتقطيب تعبيس والتقطيب بمعنى واحد يعني متقاربان قطب وجهه تقطيبا إذا اذا عبس اذا عبس وتصعير الخد قال صعر خده اماله من من الكبر وطيل بشره عن البشر وبين الاسترسال بذلك مع كل احد يعني طلاقة الوجه التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو تهلل الوجه وتبسم ليست مطلقه بمعنى انه وسط بين طرفين رجل عابس الوجه قاطب العينين دائما هذا مخالف للهدي النبوي رجل بسام متهلل وجهه مع كل أحد حتى لو راى كافرا تبسم في وجهه لو راى مبتدعا تبسم في وجهه لو راى فاسقا تبسم وجهه هذا غلو صحيح وذاك جفاء اذا لابد ان يكون ماذا أن يكون وسطا بين بين الامرين يتبسم في وجه المؤمن الصالح لاخيه وأما من عاده فينظر فيه لانه من قبيل الهجر يعني الفاسق لا يتبسن في وجهه مطلقا إلا إذا نوى أنه يدعوه ويؤلف قلبه نحدا والا صار اقرارا على على حال تعلم من حال انه فاسق حينئذ قلنا الفاسق لا اصل فيه الهجر هذا لا اصل فيه سنه دلت على على هذا لكن لما كان الهجر كما قال ابن تيميه رحمه الله الشرط في في تحققه والاقدام عليه المصلحه لانه نوع إنكار تم رجعنا للقاعده العامه لانه نوع إنكار وانكار المنكر يشترط فيه ماذا المصالح والمفاسد فإذا تحققت المصلحه على الهجر وتم وإلا فلا يهجر احد فلا يهجر أحد من الهجر من الهجر ترك التبسم في وجهه ولو كان اخاك أو قريبا لك قال هنا وبين للسرسالي بذلك مع كل أحد بحيث يذهب الهيبه ويزيل الوقار ويطمع في الجانب يطمع فيه في الجانب يعني الجانب الاخر بمعنى أن, أن الناس عادة إذا راوا من يتواضع بكثره قد يعني يتجرأ عليه ويطمع فيه فيقول ما لا يريد أن يقوله لو لم يتبسم لانه إذا لم يتبسم كانت له هيب أو ومكانه فلا يتجرأ أن يتكلم لكن اذا راوه يتبسم يتبسم حينئذ قال ما شاء وفعل ما, ما شاء قال كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضه والنفرة في قلوب الخلق التعبيس والتقطيم هذا ينفر الناس عين نكون ماذا يكون صاحب الخلق بطلاقه وجهه وسطا بين أمرين لا يعبس وجهه ويقطب ولا ينفلت في لا التبسم يضحك مع كل أحد وفي كل وقت وفي كل زمان قال وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب اللقاء وفي صفه نبينا صلى الله عليه وسلم مراه بديهة هابه بهيبه ومن خالطه عشره احبه قال والله اعلم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول البر أو البر شيء هين وجه طليق وكلام لين البر شيء هين وجه طليق وكلام لين اذا من مكارم الاخلاق التي ينبغي أن يتاسى انسان على جهه العموم كل مسلم تاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها هو طلاقه الوجه ان يكون متهللا متبسما هشا بشا مع الناس عموما إلا من السثني من أهل الفسقي واهل البدعي والنظر فيه يكون باعتبار المصالح والمفاسد ويكون وسطا بين بين الامرين قال وافشاء السلام واطعام الطعام اي من مكارم الاخلاق التي ينبغي أن يلتزمها العالم وكذلك طالب العلم بل كل مسلم على جهه العموم يبشاؤ السلام وكذلك اطعامه الطعام فش الشيء يفشو شوا إذا ظهر اذا افشاء السلام المراد به ماذا اظهاره ومر معنى أنه من من شعائر الاسلام سن من شعائر وعرفنا ان الشعائر المراد بها المتعبدات الظاهره التي يظهرها الانسان ومنها افشاء السلام ولو قيل بانه سنه لو قيل في اصل سنه اذ لا يشترط في الشعائر ان تكون واجبه او انها من أركان الإسلام بل أمر جاء به به شرع اذا فش الشيء يفشو فشوا إذا ظهر وهو عام في كل شيء ومنه افشاء السر قال من دقيق العيد رحمه الله تعالى وافشاء السلام اظهاره والاعلان به هذا المراد به واظهاره لا يتم الا برفع الصوت كذلك لو كان يسلم سرا اله من الشعائر جوابا ليس من الشعائر ولم ياتي بالسنه لم ياتي به قال افشاء السلام اظهار والاعلان به وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة يعني ترتب عليه ماذا المودة كما أشار اليه في الحديث الآخر من قول صلى الله عليه وسلم ألا ادلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم افشو السلام بينكم اذا سبب المحبه والموده افشوا السلام اذا ترتبت عليه مصالح عامه تتعلق بعامه الأمة والفه المجتمع ونحو ذلك السلام امشى والسلام من الامور ذلك عد من شعائر الاسلام قال طيبي واعلم أنه تعالى جعل افشاء السلام سببا للمحبه والمحبة سببا لكمال الايمان واعلاء كلمه الاسلام وفي التهاجر والتقاطع والشحناء التفريقه بين المسلمين وهي السبب للانثلام الدين يعني كسره والوهن في الإسلام وجعل كلمة الدين وجعل كلمه الذين كفروا العليا وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا هذه كلها مصالح مترتبه على افشاء السلام وهو ارتباط المجتمع بعضه ببعض مما يؤدي إلى علياء كلمة الله عز وجل في عدم افشاء السلام سبب لما يقابل المحبه وهو التفرق والتهاجر والتقاطع مما يترتب عليه ما ذكره رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم ايظهروا افشوا السلام بينكم ايظهروا ليس المرض فقط السلام وإنما وصف زائد على مجرد السلام ما هو وهو الظهور والإعلان والمراد نشر السلام بين الناس ليحييوا سنته صلى الله عليه وسلم قال النووي اقل أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فان لم يسمعه لم يكن اتيا بالسنه وكذلك إذا ما اسمعهم الفائده منه يكلم نفسه يسلم على نفسه قل لا المراد ان يسلم على غيره اذا المسلم لابد أن يسمع لابد ان يسمع الحروف وصيحه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير هذا يدل على يد على أن الإسلام اعمال وانه يتفاضل كما أن الإيمان يتفاضل في نفس أي الإسلام خير ولا شك انه اذا اطلق الإسلام دخل فيه الايمان قال تطعم الطعام اذا اطعام الطعام من خصال الإسلام الخيره وكذلك هو من خصال الإسلام من خصال الإيمان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفته ومن لم تعرفه راه مسلم قال النووي ففيه الحث على اطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل سواء كان مباشرة أو بسبب والامساك عن احتقارهم وفيها الحث على تالف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ذلك وعظم ذلك هو السلام وابشاؤه قال القاضي رحم الله تعالى والالفه احدى فرائض الدين الالفه يعني بين المسلمين احدى فرائض الدين واركان الشريعة ونظام الشمل الإسلام قال وفي بذل السلام لمن عرفته ولمن لم تعرف اخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعه ولا ملقا يقال رجل مليق يعطي بلسانه ما ليس في قلبه يعطي بلسانه ما ليس في قلبه قال ولا لا مصانعه ولا ملقا وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع اشي شعار هذه الامه والله تعالى اعلى قال وكظم الغيظ وكفي الاذى عن الناس واحتماله منهم من طلاقة الوجه وافشاء السلام واطعام اطعام كله بالقصد جر على طلاقتي هذه ثلاثة أمور ذكرها الله تعالى وتذكر دائما جملة الأول كظم الغيظ ثاني كف الاذى عن الناس والثالث احتمال الاذى من الناس كف الاذى عن الناس لا تؤذيه لو حصلت اذيه من الناس حينئذ ماذا احتمال الاذى اذا هذا خلق مبين ومغاير الخلق السام فهذه ثلاثه امور الأول كظم الغيظ كظم الغيظ قال في اللسان كظم الغيظ تجرعه واحتماله سببه والصبر عليه وهو اخفاؤه والامساك عن ابداه كظمه هو الإمساك هو هو الامساك والغيظ قيل مرادف للغضب قيل هو الغضب بذاته وقيل الغيظ غضب كامل للعاجز وقيل هو أشد من الغضب وقيل هو ثورته اووله يعني قريب من معنى الغضب اما ان يقال انه مرادف له وهذا انكره العين كما سياتي او انكره طيبي القرطبي رحمه الله تعالى فيه بالتفسير انكر ان يكون الغضب مطابقا له أو مرادفاً له الغيظ وانما هما متباينان فقيل الغيظ الغضب وقيل الغيظ غضب كامل للعاجز يعني عاجز عن إظهاره عنيد يسمى ماذا يسمى غيظا فيكون الغضب إذا استطاع ان يظهره فهو غضب واذا عاجز عن إظهاره وصار كامنا في نفسه فهو الغيظ وقيل أشد من الغضب يعني غضب زيادة وقيل هو ثورته واوله والثاني كف الاذى يقال كف عن الشيء كف من باب قتل تركه وكففته كف منعته فكف هو يعني تعدى ولا ولا يتعدى قال في المصباح اذى الشيء اذم من باب تعب اذيا على وزن فعيل تعب اذى الشيء اذم من باب تعب بمعنى قذر قال الله تعالى قل هو اذ قال هو اذى في الحيض أي مستقذر واذى الرجل اذى وصل اليه المكروه فهو آذن مثل امين ويعد بالهمزه فيقال اذيته اذائا والأذية اسم منه فتعذى هو قال الخطاب الاذى الشر الخفيف فان زاد فهو ضرر ولذلك يوصي الله تعالى ممن اذى يذيني ابن آدم وصف املا وصف قطعا وصفنا ماذا لسنه الجماعه يؤذيني ابن ادي اذون الله ورسوله يؤذون الله اذا الله ماذيون اذا من اوصافه جل وعلا الاذى انه يتاذى لكن على الوجه اللائق به لكن يتضرر لا اذا يثبت الوصف الاول دون دون الثاني فلا ي... واثبات الاذى لا يستلزم الضرر اثبات الاذى لا يستلزم الضرر ولذلك الخطاب الاذى الشر الخفيف فان زاد فهو الضرر والثالث احتمالهم اي احتمال الاذى منهم أي من الناس قال في المصباح واحتملت ما كان منه بمعنى العفو والإغضاء احتمال الاذى بمعنى انه يرد الطرف عنه فانه لا يلتفت اليه البتة هذا كذلك من من مكارم الاخلاق هذه الثلاث الأحوال والامور تجمع دائما في كلام اهل العلم قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حسن الخلق الكرم والبذله هكذا البذله فعله كسر الباء واسكان الذال بذله وان كان البذل قد يكون مناسبا هنا البذل هو الاعطاء والبذله قيل هو الممتهل من الثياب ممتهل من من الثياب لكن هذا يستلزم ماذا يستلزم التواضع يعني من الثياب من اجل تواضعه فياذن يكون أراد التواضع اما مجرد البذلة الذي هو الثياب الخالقه هذا ليس داخلا في مسمى الخلق قال هنا حسن الخلق الكرم والبذله والاحتمال احتمال الاذى من من الناس وعن الشعبي قال حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن وعن ابن المبارك قال هو بسط الوجه بمعنى طلاقه الوجه هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى كف الاذى من مكارم الاخلاق وقال امام احمد حسن الخلق الا تغضب ولا تحتد تد من الغضب ومحتد يعني تشتد وعنه أنه قال حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس فاحتمال ما يكون من الناس هذا من مكارم الاخلاق وقال اسحاق بن راهو هو بسط الوجه والا تغضب الا تغضب وقال بعضها العلم حسن الخلق كظم الغيظ لله بمعنى أن كظم الغيظ قد يكون لله وقد لا يكون لله والذي يعتبر من محاسن الاخلاق وماذا هو ما كان لله تعالى لكن إذا لم يكن لله تعالى حينئذ على القاعده السابقة أنه الواجب أو اذا كان واجبا حينئذ ليس هو من التعبدات التي يشترط في صحتها النيه كذلك وليس بالواجب منوالي عند تواقع قصد الامتثال فيما له نية لا تشترط حينئذ هذا لا يشترط فيه ماذا النيه دل ذلك على لو وقع لا لله عز وجل حينئذ كفى اذاه كفى اذى واحتمل كذلك من من الناس لانه لو لم يكظم غيظه لترتب عليه مفاسد اما قوليه وإما اما فعليه قال واظهار الطلاقة والبشر قال هنا قال بعضه العلمي حسن الخلق كظم الغيظ لله واظهار الطلاقه والبصر الا للمبتدع والفاتر كما ذكرنا سابقا المبتدع هذا له معاملته الخاصه عند عند السلف يعني يعاملونه معاملة الاص المقاطعه والهجر هجر المبتدع ولذلك اقول في مصنفاتي بهاجر المبتدع بخلاف بعض الناس انه لا يجعل للمبتدع مكانه البت ولذلك بعض ما كثيرا يذكر الاعداء ثلاثة الشيطان والكافر والمنافق ثلاثه هذا غلط بقي رابعا لعله اشد من الشيطان ومن الكافر ومن المنافق وهو المبتدع مبتدع من الاعداء ينادين جهميه والمعتزله والاشاعره ومن سار سيرهم ونحى نحوه هؤلاء مبتدعه وان كانت البدعه قد تكون مكفره وقد لا تكون مكف مساله اخرى لكن كونه منتسبا الى الاسلام ثم يبتدع بدعة سواء كفرناه بها او لا هذا مبتدع له muamala خاصة هو عدو فهو عدو اذا لابد من النظر فيه في هذا النوع وشاطب رحمه الله تعالى في الاعتصام اجاد وافاد فيما يتعلق به بهذا لا الفصل الثاني أو الثالث ذكروا فيما يتعلق بمعامله السلف للمبتدع كيف كانوا يتعاملون معه لا مكانة له هذا خلاصه ما نقل عن السلف ليس له مكان البته وانما يهجر ولا يذكر البته ولذلك استثنا هنا قال طلاقه الوجه الا للمبتدع اذا مبتدع اذا رايته لا تتبسم في وجهه الا في حاله واحدة وهي أنك تدعوه على وعسى أن يستجيب فيسمع لكن ينبغي ان لا يكون ذلك في ها في رؤيه الناس, الناس الناس لا يعلمون ذلك ولذلك بعض الامور قد تجوز شرعا على جهه الخصوص ولا تجوز على جهه العموم ولعل مر معنا في كتاب التوحيد دخول الكنيسه قلنا دخول الكنيسه يدل حديث مسلم وغيرها يدل على جوازه لكن هذا حصل خاصا لو كان ينقل عبر القنوات ويصور ويظهر في الصحف والمجلات صار جائزه لا لا نقول انه جائز هذا محرم لانه فتنه للناس قد لا يعلمون الناس أنك على قدره ب إضلالك مثلا لكن غيرك من العوام قد يقتدي بك ويتاسف يدخل كنائس لا يجوز لعام ان يدخل كنائس لانهم سيفتنون حينئذ قد يقع الشيء في الشرع خاصا فيبقى على جهه الخصوص لو ظهر للناس على جهة العموم يختلف الحكم الشرعي ولذلك الشيء قد يكون جائزا في نفسه لكنه في جهه أخرى يكون محرما وهو كما ذكرنا سابقا داخل تحت قاعده الوسائل الاحكام المقاصد اذا المبتدع تتبسم في وجهه اذا اردت تاليفه بشرط هذا القيد القيد الثاني الا يراك أحد كما نقول في جواز الدراسه على على المبتدئ هل يجوز ان تقرا العلم على مبتدئ هذا في تفصيل ليس على اطلاقه الاصل الهجر لانه من الهجري الا تاخذ عنه العلم فان كان عنده علم بهذا القيد عنده علم ليس عند غيره حينئذ ياتي السؤال اما اذا كان عند غيره او حينئذ لا لا يلتفت اليهم لا يلتفت ليه اذا كان عنده علم ليس عند غيره حينئذ ينظر هل انت قادر على ردي شبهه املا ان كان كذلك حينئذ جاز لك بشرط وهو الا تدعو اليه والا يراك احد داخلا عليه فان راك احد تحضر في مسجد الجواب لا لا يجوز كذلك لو يراك شخص تدخل بيته كذلك لا لا يجوز وانما تذهب فيه في القفا لانك لو اعلنت ذلك لدعوت اليه والقرات عليه وهذا باطل لا يجوز شرعا اذا هل ندرس عند المبتدع فيه تفصيل ان كان عنده علم ليس عند غيره فهذا محل التفصيل اما اذا وجد عند غيره فلا يجوز أن يقرا على المبتدع البتة وإذا كان عنده علم ليس عند غيره حينئذ يشترط في القارئ أن يكون على علم بدفع الشبهه لو حصل شيء مما يتعلق بدعته ثانيا الا يراه احدوا الا لما, لما, لما, لما جاز قال هنا الا للمبتدع فلا يتبسم في وجهه والفاجر الفاسق هذا خف ضررا من من المبتدع اخف ضررا من المبتدع قال والعفو عن الزالين إذا زل عفوت عنه عافين عن الناس عافين عن الناس هكذا يحتاج بها العام والعافين عنا ليست على اطلاقها لأن الله تعالى قال فمن عفا ها واصلح ليس كل عفو يكون ماذا يكون محمودا ليس كل عفو يكون محمودا ولذلك ما نسمعه من الناس كلما حصل شيء بما يتعلق بي سيارات نحوي قالوا عافين عن الناس هذا يعفو هذا يعفو وتبقى الحوادث كما هي تبقى الحوادث كما هي لكن لو كان يؤخذ بجرمه وهو لا يبالي بالناس حينئذ قل هذا والعصره فلو جاء يوسف تي هل اعفو عنه قل لا يجوز لك ان تعفو عنه اذا علم من حاله انه يستهين بارواح المسلمين حينئذ قل هذا لا يجوز لأن الله تعالى قيده قال فمن عفى واصلح بعفوه وانت تعفو عن هذا الطائش الذي لا يبالي بارواح المسلمين وتفسد بعفوك لانه سينتظر الاخر كذلك يعفو عنه والرابع والخامس والعاشر اذا هذا مفسد ام انه مصلح هذا ليس ليس بمصلح بل هو مفسد قال هنا والعفو عن الزالين الا تاديبا إذا كان يريد أن يؤدبه حينئذ نقول هذا لا يعفو عنه والآيه أصرح من من ذلك فمن عفا واصلح فقوله هذه في في الشوره وهي مقيده لايه الامران والعافين عن عن الناس يعني هذا مطلق هذا مقيد أو هذا عام وهذا خاص قال والعفو عن الزالين الا تاديبا واقامه الحد وكف الاذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر واخذ بمظلمة لمظلوم من غير تعد قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد وصف الله عز وجل في كتابه أهل الجنه بمعامله الخلق بمعامله الخلق بالاحسان بالمال واحتمال الاذا فقال تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال فالانفاق في السراء والضراء يقتضي غايه الاحسان لان الانسان قد يخرج المال في السراء اما في الضراء عند الضيق هذا قد لا يخرجه لكن اذا ساء عنده الحال فان يدل على غايه الاحسان فالفاق في السراء والضراء يقتضي غايه الاحسان بالمال من الكثرة والقلة وكظم الغيظ والعفو عن الناس يقتضي عدم المقابلة على السيئه من قول وفعل وذلك يتضمن الانه القول واجتناب الفحش والاغلاظ في المقالي ولو كان مباحاً وهذا نهاية الاحسان يعني مع القيود السابقة فلهذا قال تعالى والله يحب المحسنين يعني ارتقى إلى درجة الاحسان وعرفنا ان الاحسان اعلى درجه من من الايمان الذي هو اعلى درجه من من الاسلام قال البغوي والقاظمين الغير اي الجارعين الجار متجرع اي الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه قال والكظم حبس الشيء عند امتلاءه كاظمين الغير يعني الغيظ قد ملأ القلب والصدر فيكظمه بمعنى انه يحبسه كظم الغيظ ان يمتلئ غيظا فيرده في جوفه ولا يظهره ومنه قول تعالى اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء والعافين عن الناس قال الكلمي عن المملكين سوء الأدم عافينا عفو عن الناس اذا عمم هنا صار ماذا صار عاما لكن بعضهم فسروا بماذا بالمملوكين لان القدره عليهم اكثر واشد وقال زيد بن اسلم ومقاتا عمن ظلمهم واساء اليهم والله يحب المحسنين قال العين وعدم كظم الغيظ هو عين الغضب يعني فسح عدم كظم الغيض هو عين الغضب هو عين الغضب حين صار ماذا صار تفسير الغضب بعدم كظم الغيض لأن الاصل انه ماذا يتجرع فيبقى في نفسه فإذا اظهره صار هو الغضب صار هو الغضب فدل ذلك أيضا على التحذير من الغضب قال القرطبي والغيظ أصل الغضب وكثيرا ما يتلازمان وايضا الغضب لكن الفرقان ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح بخلاف الغضب فإنه يظهر على الجوارح اذا فرق بينهما عندهم قيل هما بمعنى واحد على القول السابقة لكن عنده الغيظ لا يظهر على الجوارح بخلاف الغضب فإنه يظهر فيه في الجوارح قال وقد فسر بعض الناس الغيظ بالغضب وليس بجيد وقوله تعالى والعافين عن الناس العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير حيث يجوز للانسان أن يعفو وحيث يتجه حقه بالقيد السابق عفا واصلح وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه إذا العفو هنا بوجه آخر كل من استحق عقوبة فتركت لم يعاقبه فقد عفي عفي عنه واختلف في معنى عن الناس فقال ابو العالي والكلم والزجاج والعافين عن الناس يريد عن الممالك وهو من طريقه السلف ماذا في اطلاق اللفظ العام او في تفصيل اللفظ العام بفرد من أفراده فقال ابو العالي والكلب والزجاج العافين عن الناس يريد عن المماليك قال ابن عطيه وهذا حسن على جهه المثال يعني ليس مطابقا للفظ لانه لفظ عام اذهم اذهم الخدم فهم يذنبون كثيرا والقدره عليهم متيسره وانفاذ العقوبه سهل فلذلك مثل هذا المفسر به اذا عن المماليك هذا بعض أفراد لفظ الناس والا العصر ما دعافين عن الناس عن كل من أساء وعن كل من ظلم هذا هو الصحيح لكن ذكر بعض المفسرين مماليك لأنهم أشد الناس ممن قد لا مما قد تقع العقوبه عليهم لتمكن منهم وروي عن ميمون ابن مهران مهران النجاريته جاءذ ذات يوم بصحفة فيها مرقه حاره وعنده اضياف فعثرت فصبت المراقة عليهم فاراد ميمون أن يضربها عافين عن الناس فقالت الجاريه يا مولاي استمع القول الله تعالى والكاظمين الغير قال لها قد فعلتم الحمد لله فقالت اعمل بما بعده والعافين طمعت كما ذكرنا اولا قالت اعمل بما بعده والعافين عن الناس فقال قد عفوت عنك فقالت الجارية والله يحب المحسنين قال ميمون قد احسنت اليك فانت حرة لوجه الله تعالى وروي ذلك عن الاحنف كذلك مثل قال زيد بن عاصم العافين عن الناس عن ظلمهم واساءتهم هذا اولى عن التعميم وهذا عام وهو ظاهر الايه وقال مقاتل ابن حيان في هذه الايه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك إن هؤلاء من امتي قليل الا من عصمه الله قد كانوا كثيرا من التي مضت فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب واثنى عليهم فقال واذا ما غضبوا يغفرون إذا ما ما هذه ها شنو هو زائده طالبا و ما بعد اذا زائده وإذا ما غضب ما غضب وكانت نافيه صار المعنى منتكس وانما المراد ما اذا غضب وما هذه زائده لتدل على ماذا على أن الجمله في قوه جملتين هذا المعنى الزيادة اذا غضب غضب غضب ها يغفرون حذفت الجمله الثانيه والثالثه او الثانيه فقط وعوض عنها ما عين هذه زائده واذا ما غضبوا هم يغفرون واثنى على كاظمين الغيظ بقوله والعافين عن الناس وأخبر أنه يحبهم باحسانهم في ذلك وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع غيره والذي يصرع غيره قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قال طيب وانما حمد الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء ولذلك مدحه الله تعالى بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس قال ومن نهى النفس عن هوى فإن الجنه ماواهم والحور العين جزاؤهم قال قلت هذا الثناء الجميل والجزاء الجزين إذا ترتب على مجرد كظم الغيظ فكيف إذا ضم العفو إليه أو زاد بالإحسان؟ إليه يقول ماذا؟ يكون زيادة في مكارم الاخلاق قال النووي الاحسان أن تحسن إلى المسيء فإن الإحسان إلى المحسن متاجره يعني مع الله عز وجل مكارم الاخلاق على جهه العموم وان تعلق بالناس ليست هي مراده لذاتها مع الناس وإنما لما يترتب عليه من الأجل العظيم عند الله عز وجل والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين